فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني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 انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناد ربه نداء خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا وشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إليها رُوحَنَا فتمثل لَهَا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال رب هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن العالمون اليوم في ضلال مبين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 إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من بُنِي اللَّهُ وَهَبْنَا لَهُمْ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٌّ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 وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عبادنا مَنْ كَانَ تَقِيَّا وَمَا نتنزل إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيناَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا رب السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أ إذا ما مت لسوف أخرج حيا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 كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين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 نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنقر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 تقينا إلى الرحمن وافدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئ تُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا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 من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت وهو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية